والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفّرَن عنهم سيئاتهم لن كفّرَن عنهم سيئاتهم ولا نجزيَنهم أحسنَ الذي كانوا يعملون وَأَصْلِحْنَا لِلْإِنْسَانِ وَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمْ بِمَا فِي صَدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمَنَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَا الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا تابعوا سبيلنا وَالْنَّحْلِ الْخَطَائِكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِنَ مِنْ خَطَائِهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَافِرُونَ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَفْقَارَهُمْ وَأَفْقَارًا مَعَ أَفْقَارِهِمْ